هذا يقول عندما أقول بعد صلاة الفجر الأذكار التي بعد الصلاة وفيها قل قراءة المعوذتين أو المعوذات ثلاث مرات هل أعيدها مرة أخرى عندما أذكر أذكار الصباح أو تكفي التي قلتها الذي يشرع للمسلم أدبار الصلوات المكتوبة أن يقرأ المعوذات مرة دور كل صلاة أما قراءة هو الله أحد والمعوذتين فقد مر معنا أنها من جملة أذكار الصباح والمساء فهي تقرأ ثلاث مرات إذا اصبحت وثلاث مرات إذا أمسيت والسور الثلاث تقرأ ادبار الصلوات المكتوبة مرة واحدة يقول هذا السائل هل يصح هذا الذكر بعد صلاة الوتر؟ يعني بعد أن يسلم من صلاة الوتر سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس هل يصح?. الجواب نعم هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه اذا سلم من الوتر يقول سبحان الملك القدوس ثلاث مرات يمد بها صوته السائل اضاف فيها قال سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح رب الملائكة والروح هذه الزيادة في ذكر الركوع والسجود سبحان الم... صبوح قدوس رب الملائكة والروح هذه تقال في, في السجود والركوع كما هو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أما عقب صلاة الوتر إذا سلمت من الوتر فمن السنة أن تقول سبحان الملك القدوس تعيدها ثلاث مرات سبحان الملك القدوس هذا يقول هل يذكر الله من كان جنوبا الجواب نعم يذكر الله ولكن لا يقرا شيئا من القرآن لا يقرا شيئا من القران لكن لو سبح وحمد خلاف الاولى من حاله الاولى به أن يقوم ويتطهر من هذا الحدث وينام على طهارة وينام على طهارة وليس للجنوب ان يقرا شيئا من القرآن الكريم هل قول الإنسان ما شاء الله تبارك الله يكفي لرد الكسل؟ هل قول الإنسان ما شاء الله تبارك الله يكفي لرد الكسل؟ فيما يتعلق برد الكسل ورد الدعاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من العجز ومن الكسل، وأعوذ بك من الجبن ومن البخل، وأعوذ بك من الهم ومن الحزن. وعوذ بك من قهر الدين وغلبة الرجال فهذا دعاء يتعلق بالكسل وأيضا إذا استعان بالله قائلا لا حول ولا قوة إلا بالله طالبا عون الله تبارك وتعالى فهذا أيضا طلب عون من الله عز وجل أن يعينه على النهوض للقيام بمصالحه وحاجاته فهذا الذي يناسب في هذا المقام قال كما هو معلوم أن من آداب الدعاء استقبال القبلة ومعظم الأذكار خاصة أذكار النوم فيها من الدعاء الشيء الكثير فهل يكون هذا دليلا على استقبال القبلة عند النوم مثل هذه التلمسات ذكرها بعض العلماء في كتب الأذكار والذي أشرت إليه أنه لم يرد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه التنصيص على هذا الامر اما مثل هذه التلمسات التي ياخذ منها اهل العلم ايضا قالوا ان الميت يستحب ان يوضع مستقبلا القبلة وان يدرج في قبره مستقبلا القبلة والنوم موت ففي تلمسات لكن شيء واضح ودليل واضح في هذا الامر عن النبي عليه الصلاة والسلام لم اقف على شيء من ذلك هذا يقول هل يشرع تحسين الدابه السيارة وغيرها بالذكر من العين على كل حال الإنسان له أن يسأل الله عز وجل أن يحفظه أن يحفظ ما ماله بيته مثل ما مر معنا في أذكار الصباح والمساء اللهم احفظني في اللهم عافني في أهلي اللهم من يسألك العافيه في الدنيا والاخره اللهم من يسالك العفو والعافيه في ديني ودنياي وأهلي ومالي ما فسؤال الله الحفظ في المال والسيارة من مال الإنسان فسؤال الله الحفظ في المال وأن يحفظ ماله وأن يحفظ دابته أو نحو ذلك هذا كله لا بأس به كله لا بأس به وأما ما يفعل بعض الناس فيما يتعلق بالسيارة أن يعلق فيها تميمة أو يضع بعض من في السيارة من أجل الحفظ فهذا كله لا دليل عليه هذا كله لا دليل عليه ولا دليل على مشروعيته لكن إذا ركبت السيارة تقول بسم الله وهذا في طلب العون وطلب الحفظ وطلب الوقاية وتدعو أيضا بالدعوات تقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإن إلى ربنا لمنقلبون وتاتي بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا المقام يقول, يقول هذا الأخ في سؤاله سمعت رجلا يقول لشاب آخر إذا استغفرت الله فاجعل بين ذلك الرسول يعني اجعل بينك وبين الله في استغفارك اجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم واسطة لأن الله تعالى يقول ولو أنهم اذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول الآية والرسول صلى الله عليه وسلم يقول تعرض علي أعمال امتي فما كان فيها من خير حمدت الله وإن كان فيها شر استغفرت الله لأمتي والآية صالحة لكل زمان و و و و و لكل زمان فسألت عن صحة الحديث فقال الحديث في البخاري ومسلم فما هو موقف المسلم من مثل هذا الكلام قوله الحديث في البخاري ومسلم هذا كذب هذا قوله الحديث في البخاري ومسلم هذا كذب وافتراء ليس هذا الحديث في البخاري ومسلم وليس الحديث صحيحا الحديث ضعيف لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذه جرأة من بعض أهل الباطل لترويج باطلهم على الناس ما يتورع أن ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقل ولا يتورع أن يقول في الحديث في البخاري ومسلم و... و... قولا بلا علم قولا بلا علم وقد قال عليه الصلاة والسلام إن كذبا علي ليس ككذب على أحد إن كذبا علي ليس ككذب على أحد فعلى كل حال هذا الحديث تعرض علي أعمال أمتي فما كان فيها من خير حمدت الله وإن كان فيها شر استغفرت الله لامتي هذا الحديث ضعيف لم يثبت عن النبي. عليه الصلاة والسلام والأحاديث التي في البخاري ومسلم وكتب السنة عموما ترد على هذا الحديث وتبين عدم صحته فهو من حيث السند ضعيف وهو أيضا مخالف الأحاديث الثابتة في البخاري ومسلم وغيرها ومن ذلك ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة في قصتها لما قالت وراسه قال عليه الصلاة والسلام إن كان ذاك و... إن كان ذاكي وانا حي والحديث في صحيح البخاري قال لها إن كان ذاك وانا حي استغفرت لك إن كان ذاك وانا حي استغفرت لك يعني إن كان هذا الأمر حصل وأنا حي استغفرت لك ما معنى قوله إن كان ذاك وانا حي ما معنى معنى ذلك أنه إذا مات ما يستغفر لأحد لقوله في الحديث الآخر إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ولهذا لا يعرف أبدا عن أحد من الصحابة الكرام والسلف الأخيار أن أحد منهم كان يأتي إلى قبره بعد مماته ما ويقول استغفر لنا يا رسول الله هذا ما يعرف أبدا لا يوجد وإنما يأتي بعضهم بقصص واهية وأخبار ملفقة لا أساس لها وأما السنة الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا دلالتها لها فلا, فلا, فلا يوجد فيها ما يدل على مثل هذه الأعمال وأما الاستدلال في الآية فهو استدلال خاطئ الآية في واد وهو في واد آخر الآية, الآية السياق كله يتعلق بالمنافقين و و و والله عز وجل يقول في حقهم ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك يعني في حياتك فاستغفروا الله يعني طلبوا من الله أن يغفر لهم واستغفر لهم الرسول يعني طلب الرسول عليه الصلاة والسلام من الله أن يغفر لهم لوجد لو الله ثوابا رحيما فهذا لو, لو أنه حصل منهم وجاءوا إليك وطلبوا من الله أن يغفر لهم وأنت طلبت المغفرة لهم فهذا باب آخر يتوبونهم وأنت تستغفر لهم يغفر الله لهم أما بدون توبتهم ف قال لرسوله في القرآن أنت استغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم أنت استغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله الله لهم فهذا الذي قاله هذا الرجل إذا استغفرت الله فاجعل بين ذلك الرسول هذا هو الواسطة الذي جاء الرسول عليه الصلاة والسلام بمحاربتها لا تجعل بينك وبين الله واسطة لا الرسول عليه الصلاة والسلام ولا غيره الله جل وعلا يقول في القرآن واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان النبي عليه الصلاه والسلام واسطه بيننا وبين الله في ابلاغ الدين أما في دعاء الله وعباده الله نتجه الى الله مباشرة لا نجعل بيننا وبين الله واسطه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولهذا فيما يتعلق بالاحكام الشرعيه الله تبارك وتعالى في سوره البقرة وغيره يقول يسألونك عن المحيض قل هو أدا يسألونك عن اليتامى قل إصلاح يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما أدا يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت هذه أحكام يسأل عنها فواسطة ولهذا قال قل لما جاء مقام الدعاء قال وإذا سألك عبادي عني ارتفعت قل لأن ما في واسطة قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب اتجه مباشرة إلى الله لا تجعل بينكم وبين الله واسطة في الدعاء والعبادة وإنما اتجهوا إلى الله تبارك وتعالى مباشرة فهذا الذي يذكره هذا السائل عن هذا الرجل هذا نوع من التضليل واحتجاج بالقرآن على غير وجه واحتجاج بالأحاديث الضعيفة وتنسب كذبا وزورا إلى البخاري ومسلم ومسلم تأويل للنصوص على غير بابها وهذا هو تضليل الناس وصرفهم عن سواء السبيل نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا اجمعين وأن يوفقنا لكل خير يحبه ويرضاه وأن يهدينا سواء السبيل وأن يوفقنا لاتباع سنة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام وان يجعلنا من انصاره حقا ومن اتباعه صدقا وأن يحيينا مسلمين وأن يتوفانا مؤمنين غير ضالين ولا مضلين إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآلِه وصحبه أجمعين.